أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين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 مُنْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ فَذَاكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَ معلم مجدود إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 وَرَبُّكُمْ أَن تَرْجُودُ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَن نَّذَأُ لَائِقَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَعُونَ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيود وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها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 كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن ذا أولا الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلَكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد ما خلقنا جماعة إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصلم قات لهم أجمعين يوم لا يغن مولاً عن مولا شيئا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواب جحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن جذب ما كنت به تمترد، إن المتقين في مقام الأمين. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا